لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ذا يجهل العديد سواق الدور الهام للأطواق المطاطية تهر الأطواق ونفخ غير مناسب تجعل العرب خطيرة في حالات طارئة يحجر تركيب طوق مطاط جديد مع طوق متهر بنفس المغزل لأنه إضافة إلى الإنعكاسات غير العادية للعربة يجب أن لا يزيد الفارق بين عمق الأخديد الأساسية لتوقين مطاطيين مركبين على نفس المغزل عن 5 مليمترات